وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ كَذِبًا أَنَّمَا يُنْفِقُ هَؤُلَاءِ وَمَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Hey